بالرصيه فجد يا صاح وعمال بالرصيه فجد يا صاح وعمال بالرصيه دلك الجوله وشراب من سفر راح فقد طال الطلب من بالشاح ولا أمن بإبخال العطية فجد يا صاح وعمال بالوصية فأوصيك بتقوى الله وهيا متابعة الرسول أمرا ونهيا بها الخير واتفي أخرى ودنيا وقد أوصى بها وبالوجدان يغفار كل من جاد ولا تكسن ودم تحظى وتسعاد فإن العلم مرقاة تجدي اصلاح اعمال بالوصيه تجدي اصلاح اعمال بالوصيه على المفروض وظف الجماعه وبالنفل نقترب حسب استطاعه وذكر الموت لا تترك ساعه من الساعه بكره من الآفات هذا حد فعلام ومن يدخل بفرض المال يندم به يقوى فيا جنيا فجد يا صاح وعمال بالوصيان واصم فرضك وجاهد في المرغب به يا صاح تقرأ كوابدر بالسنيه فجد يا صاح وعمان بالوصيه فلدك كوابدر بالسنيه فجد يا صاح وعمان بالوصيه فجد يا صاح وعمان بالوصيه فجد صاح وعمان بالوصيه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 hum al akh yardhun nafs رغأت العليا تجدي صح وعمال بالرصيه هم الاخيار اذ